الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الجمع المبارك اليوم إن شاء الله نلتقي مع ضيفين كريمين نجمين حبيبين لكل أفئدة من هي أو من هو على هذه الأرض المباركة وعلى هذه المعمورة نرحب بالدكتور محمد العوضي المشرف العام على هذه الحملة الشيخ نبيل العوضي إن شاء الله نبدأ مع فضيلة الدكتور محمد العوضي فليتفضل مشكورا غير مأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أيها الجمع الكريم السلام عليكم رحمة الله وبركاته نحن نجلس الآن في منتجع هذا المنتجع فيه استراحات فيه مطاعم فيه ألعاب فيه دكاكين فيه شاليهات، فيه سوق فيه أيضاً مسجد آخر نصيحتين أو خليسميها اقتراحين وصل إلي قبل عشرة دقائق وكلها تتصل بقضية القيم التي نلح عليها ومحط استراحتنا هذه الليلة وشعار حملتنا ثابت على قيمه الأولى في المواضيع مكان الوضوء في المسجد أخ مصري يلبس درينكسوت قاعد يتوظه فقال لي لو سمحت في حتة صغيرة ذكرها الدكتور محمد ثويني في الفضائيات عايزك تأكد عليها لا سيما في البيئات والمناطق التي يكثر فيها استجلاب الخدم والعمالة قلت ما هي قال هو نبه عليها باختصار، ووعد إنه راح يفصل فيها في حلقات كاملة. قلت له إيش هي؟ قال قضية استبدال الخادمة بالأم. ما يصير؟ هذه الخادمة مهما كانت طيبة وخيرا ومؤمنة وتكون عند الله سبحانه وتعالى وفي حياتها أفضل. ربما من الأسرة بأكملها والبلد بأكمله. واحدة صالحة خيرة مخلصة تقيّة عارفة لواجبها عفيفة. أمين فيها كل الصفات أي ثابته على القيم الأصيلة من قال لي تذكرت أحد المعارف بنتها الصغيرة لأن اللي تربيها خادمة شرق أسيوية ما تتكلم عربي صغيرة بابي ومامي وكل الكلام بالإنجليزي حتى لما تتيك وتسلم عنه وتحبها تسألك تشيل تسئل عقالك تتكلمك بالإنجليزي ها يقول علي وتبجي بالإنجليزي بعد ها مشكلة يعني أول هاليومين دائما طبعا مثل ما نقول دائما تسمع أوكي باي ما تسمع سلام عليكم إن شاء الله بإذن الله توكل على الله مع السلامة حتى مساك الله بالخير صباح الله بالخير لا أوكي أباي أوكي أباي طيب أنا لما أسمع أوكي باي بعد واحد عمره خمسة وخمسين سبعة وخمسين خلاص أشوفك القهوة عندي أوكي باي تسلم شاك يح والرائحين إحنا هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني بعض العاملين والمشرفين على هذا المنتجع الجميل إن ياريت يا جماعة تنبهون الناس أن هذا المنتجع منتجعهم وبلدهم ولمتعتهم ما في داعي قلاس الماي اشرب قط كسر عو اشلع حتى الوردة ما تسلم حتى الغصن ما يسلم ليش لماذا يكون هذا السلوك الذي لا ينطبق حتى على الإنسان العادي السوي اللي ما عنده دين لماذا تشكو إلي ناظرة مدرسة ولا مشرفة اجتماعية ولا وكيلة تعال شوف الكراسي تشقق من البنات حتى البنات صاروا متوحشات في أزمة قيم عندنا أزمة أخلاق يمسكني واحد في الشارع عندنا عذب في شارعنا في منطقتنا مسكني يرحم والديك تكفى نبه على الأخلاق يعني في أمور في حكم البداهة فكيف إذا جاء الدين وجعلها عبادة ثم جعلها معيارا على قرب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويألفون إحنا وين رايحين؟ هذه, هذه المشاعر اللي حنا والقيم اللي قاعدين نركز عليها فالقيم الأخلاق السلوك مهما بعنا كلاما طويلا وقيما وأغرقنا في الحديث والخطابة فلسفة وحكما وتشريعا وشعرا وآيات أحاديث ثم رؤية هذا الإنسان مدرسا كان أو أبا أو واعضا أو أستاذ أكاديميا أو مشرفا تربويا أو في أي موقع سياسي رؤية أنه يناقض سلوكه سقط كل هذا الصرح الذي بناه من الفلسفة والتنظير في القيم سلوك يا جماعة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم اتصل علي عميد الكلية اللي درس فيها ايضا اخي الشيخ نبيل قال لي يا محمد في واحد طالبني طلبه يبونك بالزيارة خاصة في البيت عندهم استشارة ما ندري ايش الموضوع انا اجي اليوم يومين ثلاث لما صارت الفرصة اول من امس ورحت لهم هنا قريب في منطقة غرناطة استقبلني استقبال كريم وهو وأخوه جلسنا جلسنا يا مرحبا فيكم عرفتهم قال موضوعنا يا محمد أن الوالد رحمة الله عليه توفي من أسبوعين وكان الوالد مثل الحمى اللي حنا داخله كان يعني نبع رحمة وشفقة ومجمع الأسرة أمي اللي هي زوجة المرحوم يقول أمي كانت تعتبره زوج أبو ولما راح بموت فجأة مرينا عليه الصبح نايم على فراشه عبالي نايم أنا لكن لكنه مريض يسوي عملية قلب ومشقوق صدره وكون في سكر لالتئام صعب تعذب خمس سنوات تعلم كثير لكن كان صابر ومحتسب وثابت على قيمة اليقين بالله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه الأم صاحة قالت ترى أبوكم توفي حسينا فراغ قوي آمروا قال الوالدة وده تقعد معاي واختي العودة وجوا الجماعة وقعدوا في مجلس كريم وبدأوا يسألون شنو معنى الروح أين الروح الآن هو يشعر بنا ونحن نتكلم عنه هل إذا زرناه في المقبرة بدأوا يسألوننا أسئلة متعلقات هذا الموضوع الأخروي البرزخي ثم ماذا نصنع له طيب إذا عليه دين إذا عليه أيام الصيام بعض الصلوات مثلا تجمع بدأوا يسألوننا أسئلة شرعية الرجل صالح ومن عباد الله من الأشياء اللي قالوها يا جماعة إن الرجل كان محب للخير ومحب للناس ومنفق على الناس ويعطي أكثر مما يأخذ و. يكرم من عمل عنده عامل ولا سايق ولا زبال ولا يكرمه زيادة على ما عليه العجيب فيه أن الرجل حنون بشكل غريب لما يرفع من العقة الطعام ويرد يأكل الرز ولا العيش يقول أول شيء قبل الله حطها بفمي جيبوا البلبل الطير اللي في القفص عطوه وجبته يودون الطير المصح إذا أظافره نعوت يقول الغصن اللي على الباب مأذيننا وإحنا ندخل البيت يقول حطوا بالكم تكسرونه هذا في روح وقد يستفيد مننا طير ويكمل منظر الشجرة وجزء من ذراع من ذراعها لا تكسرونها شو تخسر لما تندز شوي وتمر تحت الغصن لهالدرجة الحياة عليكم صعبة يسأل عنا حنون هذا عندما يغيب يشفق عليه الإنسان ألم تمر جنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت جنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال وجبت ثم مرت جنازة أخرى فوقع منهم الذم عليها قال وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله قال أنتم شهداء الله في الأرض مرت الأولى أثنيتهم على شهادة شهادة حملتنا عن القيم عن عزيز القيم اليوم الشكاوى لا ما اللي هم في الضوء اللي في الضوء سواء كان مرشد تربوي أو موقع لاستقبال مكالمات شكاوة أو موقع فتوى أو مكتب الإنماء الاجتماعي أو شيخ أو داعي أو المشاكل كلها قضية تشكو عن الأخلاق وكلها تشكو عن القيم وكلها تشكو عن هذه المشاكل إحنا جاينا نذكر بالأخلاق وبالقيم ثم ندعو إلى الثبات عليها خلك واقف اثبت عليها خلك قوي أخونا الشيخ نبيل زهر الله خير دائما يكرمنا ب الاستجابة لاستضافاتنا في مشروع ركاز كما نحن لا نقصر إن شاء الله معه في مشروع درر وكما أن نرجو أن لا نقصر أنا وإياه في كل الأعمال الخيرية والمشاريع إن داخل البلاد أو خارجها ساعد نفسك في مساعدة الخير فهذا في رصيدك ورصيد أمتك وأنا أحول الميكروفون للشيخ نبيل بعد ما يستلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه أما بعد وأنا اليوم أخطب الجمعة تكلمت عن اليهود وراح أربط القضية بالثبات تكلمت عن اليهود ومكرهم في العالم اليوم وقلت الغريب ان عدد المسلمين ألف وخمسمية وشوية مليون ترى تجاوزنا مليار ونص آخر حصائيا وعدد اليهود في العالم كله ما يتجاوزون تسعة عشر مليون ألف وخمسمائة وتسعة عشر شفت الفرق بين الرقمين فرق كبير جدا لكن من يسيطر على العالم اليوم يهود أين المسلمين اليوم لا شيء لا يذكرون أصلا في الأرض شوفوا الشباب اليوم خلقوا صريحين شباب والبنات اليوم الأبطال مو تتعلم الأبطال قبل سنة بالسبعينات والثمانينات لا اليوم بعض الأولاد والبنات يعرفون الأفلام الأمريكية وممثلين الأفلام الأمريكية وأبطال الأفلام الأمريكية يعرفونهم لا ويتمنون الفيلم الفلاني يحفظون أسماء الحين شيخ ممثلين الأمريكان والممثلات الأمريكيات هم النجوم عندهم تدرون يا عيالي أن أغلب الممثلين والممثلات الأفلام الأمريكية يهود اللي قاعدين نحبهم وعيانا يطالعونهم ويعلقون صورهم لا وإذا بطلوا المجلة شافوا خبر استانسوا ويقرون عنهم عشان كذي نشوف عيالنا اليوم كل يوم على لبس كل يوم على شكل كل يوم على ثقافة جديدة الأوم تتفاجئ يا ولدي من اللي يعلمك هذا؟ من اللي علمني شوف الأفلام اللي قاعد يطالعها شوفوا قنوات ما أبي أسميها للأسف يملكها عرب لكن قلوبهم قلوب يهود غسلوا أفكار عيالنا تبون أكون أصرح في قناة عفوا موقع بالإنترنت يدخل أكثر عيال لوعيالكم يا أمهات اللي ما تدري مسكينة ويا أباء اللي ما يدرون الآن أكثر موقع مشهور ما أبي أسميه بالإنترنت عشان لا دعيله بعد أغلب موقع عيالنا وبناتنا يدشونه ويسوون لهم سيرة ذاتية يعني شي يسوي حد صورته صورته في البيت صورته برا صورته داخل صورته نايم صورته قاعد ويسجل كل المعلومات عن نفسه أنا فلان أدرس المكان لفلاني عندي إخوان عندي خوات أسكن في البيت لفلاني يسجل سيرة ذاتية عن نفسه موقع الآن من أخطر المواقع في الانترنت فيه أكبر قاعدة بيانات في الدنيا كلها بسيطة. تدري هذا الموقع من يملكه؟ يهود شاب يهودي بالعشرينات يعرف عن بيوتنا وبيوتكم الأمة الحين العجوز تقول لي شيخ اجدرى عن بيتي ما تدرون عيالكم دشوا في هذا الموقع سجلوا فيه وعطوا كل البيانات وبالمجان يملكون معلومات عن الدنيا بأجمعها الآن يملك الموقع الشاب ملياردير ملياردير يهودي من أغنى أثرياء العالم اليوم قاعدين يغزوننا في بيوتنا قاعدين يغزوننا في أفكارنا من أغضى ما يثبتنا يجعلنا ثابتين في هذا الزمن ترى المصحف وأنا جاي بالطريق أسمع الشيخ المشاري العفاسي الواحد مراته يسمع القرآن ويشوف الناس والزحام والسيارات والدن يشعر بلذة سبحان الله القرآن كأنه يخاطبنا في هذا الزمن كأن اليوم نزل المشركون قالوا لرسول الله ليش القرآن ما ينزل مرة واحدة ذبحتنا كل يوم آية كل يوم آية كل ما قالوا كلام نزلت آية كل ما ظهر أظهر شبه نزلت آية يبنازل القرآن كله علشان نعرف نتكلم عليك ماذا قال الرب عز وجل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة خلوا ينزل مرة واحدة عشان نرد عليه على بالهم كلام بشر قال الرب عز وجل هذا القرآن تدرون ليش كذلك لنثبت به فؤادك تبي تثبت؟ تبي تعيش اليوم؟ مو الإعلام يغيرنا اليوم لابس لبس باشر شوفوا الكويت كل فترة لبس جديد من اللي قاعد يغيرهم؟ إعلام إعلام عالمي دخل بيوتنا وغرف النوم انترنت اليوم ترى بالتليفون يدشون فيه شفت الانترنت اليوم بالتليفونات ترى كلها انترنت يدش على اي موقع يبيه في الدنيا كلها وكل يوم طالع لي بكلمة جديدة وكل يوم الولد ما درش فيه وكل يوم قصة غريبة وكل يوم كلام جديد وكل يوم ثقافة ما ندري وين شن شنصلح لان الاعلام مفتوح اليوم صاروا اليوم الشباب والبنات دينهم الفضائيات كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه, ورتلناه ترتيلا والله ما نثبت في هذا الزمن إلا بالقرآن اللي ما في قلبه شيء من القرآن ما يقدر يصبر ما يقدر أي امرأة اتواجهة يضيع على طول وأي شاب يضحك عليها عند باب الكلية أو عند باب الثروية أو اتصل على تليفونها يوم قطع لها كلمة مسكينة ذابت لأن الجو خاوي لا إيمان ولا عقل إذا ما في عقل ولا في إيمان تضيع لبني على طول أول شاب بقطع لها كلمة مسكينة ضاعت وصدقت قال لها أنا أحس بهم أنا عندي مشاكل ودي بس واحد يسمعني صدقت الساذجة ما بيقول كلمة أكبر أو مسكين مر عليها وشافها مستورة وقطت على كلمة كلمتين صدقها على بال هذه أم عيالة راح تصير يا أخي ويا أختي هذا كلام أجلكم الله القاذورات والزبالات الإنسان اللي بيكون أسرة بكرة ترى مو هذا طريقة قاعد يفتر لي من الصبح للظهر عند باب الكلية وعلى باله إن بهذه الطريقة يقضي شهوته يا أخي الحبيب هذه هذا انحطاط يسمونه انحطاط اللي قاعد يبحث في بنات الناس يوم من الأيام مثل ما يسوي في بنات الناس راح يسوي راح يصير في أخته ولا في زوجته كما تدين تدان اللي بيثرت في هذا الزمن ترى الزمن يخوف وأنا كل ما أقرأ أكثر وأكثر وقاعدين اليوم إحنا عندنا حلقة بكرة شيخ عن خي علي عندنا حلقة عن اللي قاعدين يحاربون الإسلام من العرب والمسلمين إحنا سوينا الأسبوع الماضي هو لندن والدنمارك اللي قاعدين يسبون الدين لكن والله أقول لكم إياه وراح تشوفونه بعشر اللي يسبون الإسلام والمسلمين من العرب أكثر بمراحل شيء مطبيعي اللي بتشوفونه بعشر وبنحطه بالتقرير ما سواه كل أعداء الإسلام في أوروبا وأمريكا ما سواه حنا زعلانين من الدنمارك وفعلا يستحقون نزل عليهم لكن والله اللي بتشوفونه بعشر بيطلعون الدنمارك بالنسبة لهم شرفاء وللأسف عرب لقوا خليجيين وفي مواقع للأسف حتى كواتير ترى سهل يطلعونهم اللي حاط له كاريكاتير، كاريكاتير يسب فيه أشكال رب العالمين، وهذا راح نقوله باكر أشكاله. تتوقعون لو يبون يطلعونهم ما يطلعونهم؟ ترى بساعة يجرونه من بيته، وهذه جريمة يعاقبها عليها القانون، وإحنا باكر بنحطها بنحط الحكومة أمام الأمر الواقع. يلا يا جماعة، هذه جريمة ومفروض من جرائم أمن الدولة قانون. طيب تقدرون طلعونهم ولا لا جروهم مثل الفيران من بيوتهم خليكون عبراً لمن يعتبر هذا حكم المرتد هذا ارتد عند دين الله هذا يصب الله لكن راح نشوف باكر لما نسوي الحلقة أين الغيرة الغيرة على دين الله عز وجل إن الذين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تصلت عليه واحدة قبل كم يوم تقول لي شيخ عندنا دكتور في الجامعة قاعد يعلم البنات فكر شيوعي. فكر الحادي قلت لهم دزوا أطور رقمها حق الشيخ محمد هذا متخصصي تخصص الشيخ محمد أنتم محاولهم. أنا سمحانا لأن اليوم الفجر جاي من البحرين مع الشيخ العفاسي والأخ علي جاني مسج من يومين جتني رسالة من يومين. الرجاء يوجد دكتور في كلية الهندسة يشكك الطلبة في عقيدتهم دقيت على الرقم مع هل معاك فلان الفلاني في اللجنة الخيرية الفلانية جتنا طالبة وهي تكلم بكت قالت أختي تغيرت لأن في دكتور يشكك أنا بيني وبينكم رفعت السماعة دقيت على الدكتور عمار الحسيني لأن القصة هذا ما يسكت عنها وأنا تخصص الماجستير الحاد والتخصص وصار لي خمس حلقات عن الإلحاد يعني كل واحد. عمار صاحبنا طبعاً. ها؟ عمار دكتور فاضل كان رئيس هذا طلبه في في أمريكا. قلت دكتور عندكم قال محمد يعني هذه القضايا مو مثل القضايا الأخلاقية اللي تنقل تصير في منها هالنوع وانا قاعد يجوني طلبة ويتكلمون لكن أحيانا هؤلاء الذين يحاربون أهم قيمة عندنا بل أهم عقيدة عندنا هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى يطرحونها أحيانا عن طريق النكتة. والتشكيك وإلقاء الشبهات تفدي ذهبت لكي تدينه يقول لك والله كنا نتغشمر آسفين أطلعت غلط لكن في برمجة لقضية الإلحاد للعلم أن فكرة الإلحاد سقطت ما بيود الحديث إلى موضوع الإلحاد لكن أبي أؤكد كلام الشيخ حتى نتبادل الحديث شيخ الآية في سورة الإسراء ولولا ان تبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا, شيئاً قليلا يعني ساوموا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء كثيرة ساوموه بأن يكون لهم يوم وللفقراء يوم ساوموه بأن يسكت عن آلهتهم ولا يشتم آلهتهم وهم في المقابل يسمحون له بأن يدعو إلى ما يشاء ساوموه بأن يسمح بأن تكون أرضاً من أراضهم مقدسة أيضاً ولها أحكام خ... سوَمُه كثيراً ولكن لم يتنازل. اللي قاعد يصير يا جماعة التنازل كثير من الأمهات من الآباء الولد بدأ يتنازل يتنازل بالشكل يتنازل بعض السلوكيات يتنازل يجيب ربع ما يسوون تتنازل دش المواقع تتنازل باللبس تتنازل بالسلوك تتنازل بالطلعات والدخلات والتأخيرات وت... يتنازل يتنازل لما هم يبون منك بس مو شرط مو شرط تترك الدينك شرط تراجع شوية من تبدأ تتراجع؟ يبقى إحنا بروحنا منقصين يا جماعة يا شباب أنتوا اللي قاعدين كلكم وأنا معكم والشيخ وإحنا أنتوا شايفين الجو شنو اللي مسيطر علينا؟ جو ثقافة يسميها الفيلسوف روجيه جارودي وكل اللي قاعد يقرون الواقع الاقتصادي يسمونها ثقافة لا معنى أو ثقافة الفراغ الوجودي بمعنى انك أنت يا إنسان محصور في يومك. ومحصور في إشباع حاجتين الحاجة الاقتصادية والحاجة الغريزية فتتحول إلى إنسان استهلاكي قيمتك في الموديل في الماركة في الجديد وفي تغيير والتنويع وشغال علينا شركات الأزياء وشركات الإعلان والدعاية فيكون الإنسان ضحية لقضية الاستجابة لهذه الدعاية ثم ثقافة الإلهاء ثم ثقافة المتعة الآنية الآن بس. الآن البس الآن ركض على التنزيل الآن هذه قيمة الإنسان فرغ من محتواه الكبير فرغ من حمل الرسالة النبوة والسير على خطى الأنبياء والمنافحة وحمل المسؤوليات الواقعية عندنا مشكلات واقعية اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وممتدة في حياتنا هنا وغدا و... يخلون الإنسان صغير صغير وايد في حياته نحن ندعوكم ألا يتنازل الإنسان لا يتنازل عن أي شيء من يبدأ يتنازل يا جماعة يرجع يرجع يرجع يرجع لما يطيح بشيء ما يتوقع الإنسان كيف طاح والله ما يتوقع معلي قبل أسبوعين كنت في البحرين هم شاركنا في نشاط راجعين بالليل طيارة ترجع راح بنفس اليوم راجع بالليل الساعة واحدة طيارة اثنى ونص وحدة في المطار مطار البحرين تعرف القصة احنا ابس ذكرناها قال لا اقول لها حق الناس ما قاعد يصير مشكلة شاب وكبير الفساد ما له عمر ولا لجنسية ولا لأرض قيمة متحركة وانا واقف ولا واحد من ابناء بلدي ما احب اوصف شكله واذكر شنو معاه ومنه معاه لانا يشخص القصد الفكرة النصح السفر بس هو مساتر على نفسه الله مسكن من ايدي اهلا شيخ محمد كيف الصحة حياك الله ريال أحب رجولتك شجاع وشلب فيني حيل شجاع كفو كفو الله كفو يا شيخ محمد وماسك إيدي حيل وريحة فايحة وقاعد يتعلج الكحوليات فايحة منه قال فيما بدأ يسمي, يسمي شخصيات كبيرة في البلد كبيرة جدا ويقول تحت عالي تحت حذائي تحت جوتي البلد ضايع قلت له انت قاعد تتكع على البلد شوف حالك مضيع نفسك انت قال يا ابن الحلال خلني بحالي قاعد اقول لك شوف البلد ضايع قاعد ماسكني لازم تنصح لازم تتكلم انا بفك ايدي حنيدي له هذا يمسك هاي طيح ما ما فيه ماكو عضلات ماكو زين مو راضي يهدني قوي من خمسة وخمسين 60 عمره وسكران وصوته عالي وفي المطار دخل عبد الرحمن الحميدان رئيس المجلس البلدي شاف للصيحة وخر خلاني بالمأسات بروحي المهم قال أنت بالطيارة على الدرجة الأولى قلت قال بقعد يمك قلنا رحنا زين ساعة كاملة تقعد يم ملحد تقعد يم منحرف تقعد يم شيوعي تقعد يم تقعد يم أي أحد لأنه يفهم معه وعيه لكن عند سكران عند سكران والسكر قاعد يذلل في بلادنا ويسهل فرحت حق الأمن بكم جماعة ما بيقعد يمي رجاء قالوا خلاص لك الموضوع دخلت الطيارة قاعد آخر شيء صوت عالي ويضحك كافو تعال تعال شيخ محمد يمي والله يمي والله يمي قلت لي ابن الحقاء تعالي ابن الحلاق المهم قعدت عند عبد الرحمن الحميدان نسأل الله السلام ما توصل الطيارة طارت قبل لطير الطيارة بخمس دقائق ولا الأمن يتكلم وراه رجاء نجيب جوازك تطلع برا مش معاي ولا شاب صوته عالي طيار في البحرين شاب صوته ولما طلعينا متحرش بالموظيفة وقعد عليها كلام مصخ موظيفة الطيارة جروا لما جروه طلعوه من الطيارة ومعه جوازه وش شباب أربعة من ربعي تكفى خله يرجع ما قال شيء يتوص له هذا الأخ خون السكران قاعد لما طلعوه بالممر الطيارة ش قال شافه من مواطن هذا الكويتي ش قال لي قال لي فزعتك شيخ محمد ولدنا لا يروح تكفى فزعتك تكفى ريال يلا فانا, فأنا يا شيخ نبيل يعني كسر خاطر الولد قلت فرصة ننصحه فرحت في الممر الطيارة وعند الباب فشكالي الضابط يجوز هالشكل يا أخي محمد مو عيب ولد جايب قلت لي مو عيب عليك يا ولدي لا بعد فاتح صدرك سكر سكر بس زين مرة 18 سنة أو 17 سنة مو عيب يبقى. ونصحته قال والله مو صحيح قام يحلف خذنا عليه تعهد وهدنا ودخلنا الطيارة مرة ثانية وبيدنا الجواز حين هذاك الريال السكران ينطر النتيجة ها شافنا داخلين كان يقول قايل لكم ريال كهو فيلم والله العظيم مسرحية أحمده الرحمن لحميدان سنتياب من الحلال كشين سويه وطول الطريق هذه من نوع من من أنواع كسر هيبة المبدأ. المفروض هذا حتى وهو بهذه الحالة اللي قاعد يقول كلام ويسب الناس يتخذ ضد إجراء أمني لأن النصيحة تنفع لكن النصيحة لا تؤثر كما كما تأثير القانون الذي يلزم الإنسان ويوقع عليه العقوبة حتى لو تكون عقوبة تعزير كتوقيف أو أي أي, أي حالة من من الحالات نحتاج أن نثبت على على قيمنا يا أبو علي. أحياناً بعض الناس ثابت على مبادئه على دينه على صلاتها على حجابها على عبادته ثابت ما شاء الله لكن وقت الفتنة اتساقط الناس طبيعي ترى ولهذا الرب عز وجل ما يخلي الناس كذي كل فترة ينزل بلاء يصف الناس أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا الله ما يتركهم حنا آمنا وبس لا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا يصير ظلم الله عز وجل فتن الأمم ويفتننا حنا بعد شوفوا المرأة اللي كانت في قصر فرعون على عجالة المرأة كانت مؤمنة لكن ما أظهرت إيمانها خايفة فرعون يذبحها شو تسوي بقصر فرعون شغالة شنو تشتغل وظيفتها تمشط بنت فرعون الماشطة شوف القصر اللي خوف قصر كله دم دماء تسيل هذا القصر قتل فيه فرعون الأطفال ليس الرجال كل طفل ذكر ذبحه قصر خوف الماشطة تشتغل وكاتمة إيمانها وخايفها طيب ليش؟ عشان عندها عيال عندها عيال صغار ما حد يصرف عليهم من هي يوم من الأيام تمشط بنت فرعون المشط طاح طاح منها المشط انزلت تبي يتاخذ المشط شنت تقول بسم الله نسيت قالت الكلمة بدون ما تدري منو سمعها بنت فرعون شنت طالعها ماذا قلتي قالت بسم الله قالت من الله أبي تقصدين فرعون هني وصلت الماشطة إلى مرحلة بس خلاص أنا لمت أخاف لمت أسكت لما تحمل أذلة قالت الله ربي وربك ورب أبيك الله رب العالمين شوفوا الجرعة قالت لها سأخبر أبي قالت أخبري خلاص اللي فيها فيها خلي فبحني فأدخلت على فرعون يا جماعة الرجال ما يصبرون قصر فرعون قتل دماء تسيل كل السيافين عنده بس إذن يطير الراس فأدخلت على فرعون فسألها فرعون بنفسه لأن فرعون الآن مقهور بقصري وتؤمن بغيري قال لها أولك ربا غيري يا ماشطة صج الخبر كانت تقول نعم هني ثبات ربي وربك الله رب العالمين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قالت له نعم ربي وربك الله هل قتلها فرعون لا يدري لو ذبحها سهل القتل سهل ايه في شيء أشد من القتل شنو طالتوني بأطفالها جيبوا عيالها وأصعب شيء على الأم عيالها أبيكم بس تتخيلون العيال اللي في البيت ناطرين أمهم تجيب لهم الطعام وبروحهم وفجأ الحرس يدخلون البيت طبعا شلون راح يدخلون أنت تخيل بس شلون الجنود داشين على اليهال أطفال اشلون يمسكونهم اشلون يقيدونهم ويأتون بهم إلى قصر فرعون تخيل المشهد الحين. تخيلوا الأطفال يبكون إذا دخلوا للقصر وشافوا أمهم اشتركوا ترى مشهد صعب والله لو أي إنسان غير هذه المرأة ما تصبر ما تتحمل إلا من ثبتها الله ادخل الأطفال وسألها فرعون يا ماشطة ترجعين قالت لا عيالها يبكون لكن في رب فوقهم لن يموت الإنسان إلا في يومه وأنا دامني حبيت ربي الدنيا كلها ترخص خلاص فجاء بقدر جدر كبير فيه زيت وأشعل تحته النار هذا طريقة الأولين في التعذيب كذي اليوم لهم طرق ثانية اليوم لهم طرق في خلع الأظافر في المواد الحارقة في الكهرباء في أجلكم الله الكلاب مثل ما سووا في أبو غريب اليوم لهم طرق أخرى في التعذيب فإذا بالمرأة يغلى القدر والزيت يغلي فجابوا الطفل الأول تخيلوا الطفل يستنجد بمن أظن أن المرأة ماتت في كل لحظة مئة ميتة تخيلوا الحين المشهد والطفل حي وأنزل وهو حي بالقدر بعد صياحه سكت مات الطفل الثاني أصعب من الأول لأنه شاف بعينه حتى مات أطفالها جميعا ولم تطفح إلا جثثهم بقي من؟ بقيت الماشطة الآن دورها مودّئنا حق القدر وهي في الطريق قالت يا فرعون لي إليك حاجة أطلب طلب ظن فرعون أنها ستتراجع قال ماذا تريدين قالت أسألك إذا أحرقتني أن تجمع عظامي وعظام أطفالي في كفن واحد وتدفننا في قبر واحد. الله أكبر إذا حرمت منهم في الدنيا ما أحرم منهم في القبر فرعون تعجب قال ذلك لك من الحق علينا تستاهلين وأحرقت المرأة في القدر شاللي صار بعد آلاف السنين بعد آلاف السنين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخذه جبريل إلى السماء أي قصة المعراج قصة المعراج معروفة وين راح السماء وفي أثناء مروره بالسماوات إلى السماء السامعة شم نبينا رائحة طيبة ريحه في السماء رائحة طيبة عبير طيب فتعجب قال يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة إني أشم رائحة جميلة في السماء ما هذه الرائحة قال هذه رائحة في فرعون وأطفالها في السماء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون تعرف قصة الغلام؟ اللي علم الملك شون يذبحه قال خذ سهما وقل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به هو يعلم الملك شون يذبحه فعلاً رماه الملك بعد أن قال بسم الله رب الغلام اعترف, اعترف ان للغلام رب واستعين به والناس يشوفونه رماه بالسهم السهم وين على وجهه جاء السهم هنا فوضع الغلام يده على السهم ثم سقط رأسه وفارت روحه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الأحياء هذا ثابت مو الإنسان اللي واحد يقول لي يا أخي جرب السجارة جرب بس حرام يا ترك عنك حرام ما حرام جرب مرة صير رجل على بال الرجولة بالسجارة على بال الرجولة أن يكلم وحده على بالها المتعة أنها تكلم واحد كله غباء سذاجة دين ضعيف إيمان قليل حتى تربية يمكن ما فيه ولهذا على باله أنه لما يدخن صار رجل يا حبيبي ناس ثبتت عند الموت ناس عيالها احترقوا الأم شايلة رضيع وقتل أصحابه الأخدود والنار أمامها يقولون لها إذا ما كفرتي نرميكي في النار قالت شنو ذنب الرضيع أنا أموت ما لكن طفل توا مولود شنو ذنبه فأنطق الله الغلام يا أمه اثبتي فإنك على الحق اثبتي فإنك على الحق فرمت بنفسها ورضيعها في النار ليش احترقوا كل هذيل ليش الماشي قتلت ليش أطفالها احترقوا ليش الغلام ذبح ليش الناس أحرقوا تدري ليش وَمَا minhum illa, إِلَّا جَرِيمَةً Illa, ajj, uj, minú, illa, ajj, uj, minú, لَهُ ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد واليوم واحد يمكن بكلمة بعدينه وآخرته يمكن حتى يكفر بوجود ينكر وجود الله علشان واحدة غانية تعلق بها أو سافلة بعدينه من أجلها وليش رايك شيخ محمد الإنسان هو يتكلم عن الثبات يتذكر نفسه وكلنا معرض وأحيانا من غير أسلوب ظاهر من الاحتزاز في قناعاته الإيمانية أو انضباط سلوكه الأخلاقي المنطلق من دينه إما مجاملة إما خوفا إما لا مبالات أمور كثيرة في موضوع الثبات يحضرنا دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل مؤمن شرة ولكل شرة فترة لكل عمل شرة الشرة هو النشاط كل عمل فيه نشاط فيه اندفاع فيه انطلاقة ولكل شرة لكل نشاط فترة خمول ضعف فتور فتور يعني كلمة فترة دال فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح اللي يفتر إلى درجة أن يكون المقتصد كما يصفه القرآن هذا فالح ما زال على صلاته ما زال على الأصول ما زال إلى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك على الأقل يا إنسان إذا ضعفت إذا تراجعت لا تنتكس ففرق بين الضعف والانتكاسة الضعف يرد علينا جميعا لكن الانتكاسة هو تنكب الطريق والوقوع في الكبائر أو الإصرار عليها ثم تطور إلى المجاهرة فيها ثم تطور إلى أن يصير الإنسان رسول من رسول إبليس يتدلل البنات يعني أنا واحدة أم تشكولي تقول لي بنتي حالاتها راحت المدرسة من دشرة الثانوية ثانية ثانوية اختربت لما قاعدت أسأل ما سلوكها اهتماماتها اعنادها عقليتها رحت المدرسة أسأل ولا لي قاعدة يمها قاعدة يمها وحدة سوسة سيئة طاولتها صور مثل ما قال الشيخ نبيل الأبطال والبطلات كلماتها أقبح أنواع الأغاني لمن تعرفون من الأسماء اللي صايرين لحم مباح على الشاشات أنا شيخ في أحد الحلقات اللي سويتها جبت على الطاولة على الطاولة جبت قلت حق المساعد قلت روح روح الجمعية التعاونية جيب لي لحم فجاب لي مرتدلة وحكتبت الأنواع و. تكة ونقانق وستيك وشنو بعد في أنواع يلا أنتوا يا شباب المطاعم تجيل كفتة حلو بعد ها كبده عفيا أنت ظاهر مقطع المطاعم تقطعت إن شاء الله عليك أنزين أنواع الأكل قلت يا جماعة شفتوا بنات الفيديو كليب اللي يلعبون بعقول الناس اللي هو حتى كما يقول بعض المفكرين العلمانيين إحنا ضدها مدينيا لا لأنها في احتقار للمرأة ونزول بمكانتها واعتبارها لحم خام خالص من أجل التسويق والبضاعة فقط مادة استعمالية صارت مثل الكودري اللي مسحهم في السيارة فقلت يا جماعة هذا أنت والناس اللي قاعد طالع الذئاب البشرية بما فيهم المخرج والفنان وال... يعتبرون هذا يتخيلها كفتة لحم للتوزيع فقط تقول البنت خربتها ما ثبتت فحنا نريد الفتور يكون لحد كما قال أبو ذر الغفاري في أول حديث وضعه الإمام النووي في باب كثرة الطرق الخير أي الأعمال أفضل كذا كذا كذا إلى أن قال رأيت يا رسول الله إن ضعفت عن بعض العمل صابني فتور قال أن كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك لا تأدي خلق الله لا تغازل الناس لا تتحرش فيهم لا تتلصص على عراضهم لا تتكلم فيهم لا تقتابهم، لا تشوه سمعتهم لا ترمي الزبالة في الطريق لا تكسر المنتجعات الناس لا تخرب في بلدك شيء غلط الحديث الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه مسلم عن الصحابي الجليل حنضلة الأسيدي قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة الأوليين يسألون شون حالك وعندما يقول له كيف أنت سؤالهم ينصرف أولا إلى الإيمان والوضع الديني والأخلاقي بعدين الحال والمعاش قلت نافق حنظلة يا أبا بكر قال ماذا تقول كلمة كبيرة شنو نافق حنظلة قلت ماذا تقول قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحدثنا عن النار والجنة كأن رأي عين كنا نشوفها فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات ضياع الأرض اللي يملكها الإنسان لكن ضياع اللي مو قادر يستغلها أو مطلق المعاش من حرف عاف تناسينا كثيرا الصحابة يقول نرجع مثل عند النبي عليه الصلاة والسلام ننسى نتنازل يعني مع الأولاد أخذ راحة الواحد أنا حتى لهل يقولوا لي أحيانا والله يا محمد لو يشوفونك يدرون الناس وتقعد تسوي مع أهل اللعب وكذا والله ما يصلون وراك محاذف بالمطارح مع العيال ماخذ الراحة صح ولا لا ما الوزار هذا ويلا فيتخفف الإنسان أحيانا من المسؤولية وينبسط في خصوصياته أبو بكر قال إنا لنلقك كما تلقى اللي تقوله ترى هم إحنا بعد مثلك يلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنبع إلى النور إلى الهداية إلى استراحة القلوب إلى مصدر اليقين والدعوة يا رسول الله نافق حنظلة قال عليه الصلاة والسلام ماذاك قال يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن النار والجنة كأن رأي عين فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً قال يا حنظلة لو تكونون في منازلكم في منازلكم كما أنتم عندي لصفحتكم الملائكة على فروشكم في الطرقات ولكن ساعة وساعة ولكن ساعة وساعة إذا هذا ليس فطور هذا طبيعة في الحياة إحنا ما نقول الدين قايم جمع على التحريم الدين قائم في الأصاس على الإباحة لكن التحرين في محرمات معينة عطاك عشرات البدائل فلماذا هذا الفلتان الذي لا يقره لا دين ولا عقل في مثل هذه الظروف أكثر الناس اتدخن مع الأسف في المجتمعات يعني حنّى من المجتمعات التي يكثر فيها التدخين بشكل, بشكل كثير ربما للتسهيلات المعينة وعدم وجود القانون ووجود وفرة من المال المعين فنذهب ونحرقها في هذه في صحتنا وصحتنا وجسمنا وأولادنا وبيوتنا حرام. نحن ونحن ندعو على ندعو في قضية الثبات على القيم. نذكركم يا جماعة إحنا الآن في جو حلو، أخوي نصحي إرشادي تبادل تناصح. مجرد الجلوس في جلسة نستشعر أن الملائكة تحفنا وأنها عبادة وأنها فيها تركيز على العودة للذات وتأكيد الذات والاستذكار أنك إنسان يا جماعة ما أنت لشهوات. هذه الحقيقة العبودية لله عز وجل رقي لكن نرجع يجيك تليفون تشوف وحده تطالع مدر وين السوق دعاية اخذ اكل العب روح تعال نضعف نضعف نتراجع لا الأماكن اللي نضعف فيها إيماننا وتزعزع ثباتنا ما رح لها يعني واحد متعلق بوحده موت يقول ما أقدر وكنت تخيلها زوجة واكتشفت أنها لأن التليفون يا أو داحت يا بيها زوجه، فقالوا له انت سألت عنها قال سألت عنه زين، شلون مية المية تمام؟ الولد عنده علاقات أخوه العود، قال لا شوفها، دورها، طالع تأكد هذا زواج أخطر قرار يتخذ الإنسان بعد العقيدة الزواج، سأل عنها ولا لقاهب مقها على البحر مقها، وتشيش وتحاش صبيان على الطاولات أربع كلها تشيشها موجودة. واليومين أنا قاعد ألاحظ قاعد تكثر الظاهرة هذه يا جماعة نحتاج نثبت فشنو علاجك أنت بس يقول لنا متعلق فيها حتى لو ما بيها زوجة ها هني يأتي التعلق يأتي الضعف فينا كلنا اللي يسمونها الصورة الذهنية المستبدة بالإنسان هذا المصطلح الحديث ابن القيم سمها عشق الصور في كتاب الجواب الكافي هني لازم أتخلص من كل ما يذكرني فيها غير التليفون لا تمر بالشارع اللي هو فيه عندك هدية من هداياها ما عندك ركابيب طالع شقها أطمئن الله. عندك رسالة من رسائلها تبيها رسالة طالعها هب عسل رسالة وحط فيها وردة وراسم قلب حب وسهم طوالي بشج شق ها؟ والطالع وكلمات عشق وكلمات كل شيء هكذا يقول أهل التربية شو تسوي في الرسالة؟ تعلقها قدامك؟ عشان كل يوم الصبح تشوف المثير فيصير استذكار فتروح الخيال إلى الأيام السالفة لا تمسك الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم ما تسوي فيها تشقها وإذا كنت عاشق وايد من القهر شنو شارك بعد ها مو صحيح لأن هذا عاشق ميت المسكين نسها لا بالزبال على طول لا ونلا يقول علي بللها مو ويشرب مايحة فلازم نتخلص أنا كلمة دائما نقولها في كل مجمع يا أخوات يا أخواني معقولة أنا مسلم والعلم الحديث والإحصائيات والواقع يقول أكثر ما يشكل قناعات الناس اليوم وأذواقها ويخليها تتراجع عن الثبات شوي شوي هي الفضائيات معقولة أخلي ببيتي أربعمية وخمسمائة وستمائة فضائية والثاني دخل قمر أوروبي وعندي الأولاد إذا من كنت حارس على نفسك أحرس على أخوانك على خواتك على حتى أبوك ومك ما يجوز يا أخواني نحط هذا وتعال نتنقل من زبالي لزباله والله العظيم الفضائيات هذه الزبالة وقذارة وانحطاط وتراجع تراجع أخلاقي تراجع ديني تراجع حضاري تراجع إنساني على كل القيم لأن ينظروا للإنسان كتلة ملتهبة من الغريزة ينبغي أن أستثيرها ومزيدا من الاستثارة لمزيد من الاستغلال والاستهلاك والتوجيه والاستعمار الداخري الوجداني غلط غلط نحتاجنا يا جماعة نرجع بعدين بعد ما نتخلص من الوسائل نرجع مرة ثانية لإيش يا شيخ؟ نرجع إلى مصادر تقوية الإيمان ودي الشيخ نبيل يكلمنا عن كيف أقوي إيماني أنا في واقع يعني أنا مثلا جتني رسالة من يومين أحرص على دورة تدريبية كيف تخشع في صلاتك وصلت لك شيخ نبيل؟ يسويها الشيخ أحد خطبائنا الشباب اسمه إمشاري الخراز ولد المخرج الخراز اللي كان يخرج لنا أول في تلفزيون الكويت دور من أروع ما يمكن نحن كلنا نصلي كلنا نصلي يا جماعة لكن تعالوا شو نشوف ماذا نرى وماذا نتكلم وماذا نتعامل بعد الصلاة وقبل الصلاة وحيانا في المسجد بعض الناس حتى أخلاقة سيئة في المسجد مع الأسف فيا شيخ نبيل وده تكلمنا كلمة أنه كيف أثبت شو مصادر تقويتي على إيماني أمام هذه التحديات الخطيرة التي تلغي إنسانية الإنسان بعد أن تلغي دينه شوفوا القصة اللي حصلت لتابعي عشان نعرف وسائل تقوية الإيمان اللي ثبتني شون أثبت صج مثل ما قال الشيخ ترى القضيئة صعبة رسائل اليوم توصل للتليفون كلها فساد تبي تتعرف على واحدة بس دزل رقم على طول تبي تتعرفين على واحد هذا تلفونات اليوم دعايات بالجرايد يعني الفساد يوصلون لعيالك لغرفة نومهم ومجاناً وبلاش يعني شوف عندنا دعات على أبواب جهنم قاعدين بكل مكان حق عيالنا طيب شو سوي سليمان بن يسار تابعي طالع من المدينة رايح مكة رايح عتمر ويا يا ويا صاحبه أحد أصحابه في الطريق جاعوا وكان حر فقال صاحب سليمان لسليمان وكان رجلا فاضلا تقيا عابدا قال اجلس في هذا الغار مثل غار تظلل وسوف أبحث عن طعام وراح واستلقى سليمان بن يسار فجأة استيقظ من نومه فإذا فتاة امرأة فتاة جميلة كانت تسير مع بعض الغنم فعلمت أن بالغار رجل وكانت مريضة القلب وكانت إنسانة يعني تريد الحرام دخلت عليه واستيقظ من النوم فوجدها وما خلا رجل من بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قال لها ماذا تريدين قالت أريد ما تريد المرأة من زوجها فجلس سليمان يبكي استغربت يعني وحدة تقول حق واحد هيت لك ويبكي شلي أبكاه ليش يبكي أصلاً؟ يا أيها لا وش حق تبكي؟ تقول يقول فجلس يبكي فقالت له ما الذي يبكيك؟ ماذا قلت لك أنا؟ يقول تذكرت موقفي معك عند الله يوم القيامة وش راح أقول له؟ وش راح تقول له؟ فبكت المرأة معه وقررت التوبة ومشدت فرجع صاحبه إليه قال له ما لك يا سليمان ما الذي جرى شفيك قال لا شيء حاول أن يعرف ما قال فذهب إلى مكة وطاف بالبيت واعتمر فلما انتهى من العمر تعب سليمان وين نام نام في الحرم في الصحن وجد لزاوية ووضع رأسه ونام وفي المنام رأى رؤيا شنو شاف رأى يوسف عليه السلام فقال سليمان التابعي ليوسف عليه السلام قال يا نبي الله لقد قرأنا قصتك بالقرآن إن الذي حصل بينك وبين امرأة العزيز في القصر لأمر عجب اللي سويته شيء كبير لما قال معاذ الله فرد عليه يوسف ما قال له قال يا سليمان إن كان ما فعلته أنا عجيب فإن فعلته أنت مع المرأة في الغار أعجب بما فعلت أنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك واحد تصلت عليه وحده او جاتها رسالة يكنسلها ولا لا يمسحها ولا لا يقول لها يا فلان عيب وخافي من ربك ترى قاعد يسمعنا الحين والله بعض الشباب اليوم شوف المراقبة من اعظم وسائل الثبات المراقبة انك تتصور ان الله قاعد يشوفك فان لم تكن تراه فانه يراك تخيل لو واحد قاعد يكلم وحده ودرى أن أبوه قاعد يسمعه يكمل لو درى أن أبوها سكر التليفون على طول طيب رب العالمين ألم يعلم بأن الله يرى ما ندري أن الله قاعد يشوفنا عيب واحد شاب وشوف الصحبة اللي قالها الشيخ قبل شوي دكتور محمد لما قال لبنية زينة لكن ما الذي خربها؟ صحبتها الصحبة دمر الربع يضيعون صديقة تنسيها دينها وأبوها أمها يوم من الأيام شاب تعرف على صحبة سيئة متربي خلوق لكن للأسف صحبة سيئة قالوا أنا بنسافر قال لا حاولوا فيه يوم بعد يوم يوم بعد يوم يوم بعد يوم آخر شيء اقتنع وكثر الدق يفك الحام سافروا إياهم كل واحد بغرفة فندق فإذا بهم كل واحد مع غانية عاهرة على بالهم رب العالمين ما يشوفهم ما يدرون أحياناً استدراج عشان إذا طاح ما يقوم بعدين فجأة يوم دشت عليه وحده هذا أخونا اللي ملتزم اللي صالح لكن انحرف دشت عليه وحده قاعد تغري والشيطان معاهم لكن فجأة ما قرب منها جال الإيمان في قلبه تذكر ربه يبي يبتعد يبي يوخر يبي يطلع وينحاش لكن خاف خاف شنو؟ خاف أن, إن ربع يقولون عنه مراجل أفا منت رجال يبي يسوي شيء عشان البنية تطلع كان يكذب. إش قال؟ قال لها أنا ما أقدر أقرب عندك. قالت له ليش؟ وما بك؟ إش فيك؟ فقال لها أنا مريض. ألف قصة. قالت له إش فيك؟ قال لها أنا مريض بمرض الأيدز. علشان تخاف وتنحاش. لكن الفتاة ضحكت. قال ما بالك؟ أقول لك أنا مريض بمرض الأيدز قالت عادي وما المشكلة أنا مريضة بهذا المرض منذ سنتين سنتين اطيح الشباب بهذا المرض يقول فهزت هذه الكلمة لو اقترب منها لانتهت حياته في الغالب يصير في نفس المرض يعني شنو؟ حياته تنتهي لكن من الذي عصمه؟ مراقبته لله في آخر لحظة إيمانة نفع في آخر خطوة وكان ممكن يطيح لكن الرب حفظه يمكن أمه قاعد تدعيه له يمكن سوى عمل خير قبل كم سنة الآن نفع لكن بعض الشباب على باله أول مرة فلتت المرة الثانية عادي المرة الثالثة والرابعة والخامسة يستدرجه الرب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله يستدرجه أول مرة كلم وحده دش بالشات وياها عادي ما صار شيء هذا استدراج المرة الثانية استدراج المرة الثالثة استدراج لين يطيح بأكبر مصيبة هذه تكون عقوبة رب العالمين حتى البنت بعض البنات على بالها فلتت لكن السالفة سهلة لا مو موسهلة هذه أخت الفاضلة علامات الشقاء إن الرب عز وجل يجازي السيئة بالسيئة والسيئة بالسيئة والسيئة بالسيء حتى إذا به يسقط في حفرة لا يخرج منها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين بعض الناس يسمع آية يغير حياتها كلها. اسمعوا للقصة قصة واحد من الدعاة يقول كنت في مطار بسافر يقولوا في المطار شفت لي رحلة واقفين عندها ناس يقول أدري هذه الرحلة ما يسافر لها إلا واحد من ثلاثة أهل البلد في شرق آسيا أو تاجر عند شغل أو شباب خربانين إذا بروحهم يعني معناته معروف ليش رايح يقول وشفت لي واحد من الشباب مغني أعرفه يغني حفلات وقعدات والسوالف هذه يقول قلت أنصحه ما أنصحه أكلمه ما أكلمه طيب لو بكلمش بقوله وأنا رايح يقول كان أسلم عليه هو مطرب صغير على قد حاله ورايحين وين شرق آسيا يقول كان أسلم عليه ورد السلام قلت له ممكن ممكن أكلمك كلمة قال تفضل قلت له لا مو دام العالم أبي بيني وبينك قال لي طيب يقول رحت أخذت على زاوية يقول ضيعت شو بقول له ما أدري شو بنصحه الربط لساني يقول ما قلت له إلا آية وحدة بس قلت له آية ومشيت لأنه مطرب الناس متعلقة فيه وتسمع أغانيه شا قل له يقول شا نقول له آية وحده اسمع يا فلان قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شا السالفة هذا المطرب المغني متعجب هذا قال اسمع إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي قاعد يخرب الناس بروحه فاسد قاعد يضيع الأمم لأن المغني مصيبته مو بس فيه مصيبته في اللي يسمعونه في الحفلات اللي يحييها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق في ناس تفتن بنار تحرقهم وفي ناس تفتن بأغنية تضيعهم كلهم قاعد يفتنون يقول والله ما قلت لألا هالكلمة ومشيت فإذا عيناه تدمعان جلس يبكي وقطت تذكره ومشى وإذا به يقرر التوبة لله عز وجل آية آية غيرت حياة إنسان يا أخي الكريم فكر تروا أنت بالغرفة بروحك ومبطل الإنترنت وداش على الكمبيوتر وعلى دنيا كاملة وعلى مواقع لا حسيب ولا رقيب فيها تسوي أي شيء تسوي وتكلم من تكلم كلم لكن تذكر قال أحدهم وإذا خلو تبريبة في ظلمة وإذا خلو تبريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقلها فاستحي من نظر الإله وقلها الذي خلق الظلام يراني ترى اللي خلق الظلام يشوفني. لا تقولين أمي ما تدري قضية مؤمّك. لا تقولين إخواني ما حد يعرفني. ما حد يدري قضية مؤخوانك. قضية مؤمّك وأبوك. قضية رب العالمين. كل شيء تفعلينه مكتوب. كل شيء تسويه. كان زين الأيام ترجع. الواحد ما يقول اللي قاله. ما يشوف اللي شافه. ما يسوي اللي سواه. تدرون متى راح نشوف اللي سوينا واللي قلنا يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه كل واحدة كلمها شافها كل اتصال شافه كل موقع بالانترنت مكتوب يا الله شكبر ده الشيت اش كثر قناشفت اش كثر كلمه قلتها بالحرام فترى المجرمين مشفقين مما في ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا كلمة قلتها مسجلة يا اخي نظره نظره ما كان قصدي ما كان في أحد شفت القناة شوية طالعت واستانست كل شيء مكتوب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اسمعوا قصة شاب نفس الشيء يقول أنا متعود على الحرام دخلت عليها وهم يقول لي قصة يقول دخلت عليها لي غرفتها يقول كل ما أبي أقرب أحس في شيء يردني كل ما أبي أقرب أحس شيء يردني يقول لين خفت وطلعت منها قلت البيت في جن في شياطين لا في جن ولا في شياطين يقول أنا وأنا طالع من البيت خايف يقول هربت من البيت رحت بالشارع نفسه شفت لي شباب قاعدين سألتهم البيت هذا أحد يعرفه قالوا لي إيه مولى في فلانة يقول صديقتي قلت لهم إيش عرفكم بفلانة قالوا معروفة هذه قالوا مش فيها قالوا هذه فيها مرض الأيدز قاعدة تحاول تطيح الشباب بهذا المرض يقول من الخوف ركبت السيارة رحت عند البحر يقولوا قاعد أشغل شريط أغاني وأجلس أبكي من الخوف يقول أشغل شريط أتضايق أقطة كل ما أشغل شريط أغاني أبي شوية أهدأ شدة الخوف لو طحت بهالمرض وين روح من الناس فضيحة أهلي دنيتي راحت وراح أموت على طول وأموت بعذاب بعد كم سنة ثم أموت يقول كل شريط قطة لين شفت شريط عطاني إياه واحد من الدعات وحذفته تحت الأرض تحت الكرسي سيارة طلعته ولا شريط محمد البراك وهو صغير يقول قاعد يقرأ سورة يوسف شغلته والله يقول أول ما شغلته وإذا به يقرأ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يقول وأسمع الآيات وأبكي أسمع الآيات وأبكي طبعا قال للقصة بعد شم شهر ولحيته كثه، قلت له ما شاء الله أنت يقول من ذاك اليوم ما تركت صلاة واحدة يقول بدأت بالقرآن وبالالتزام الله ثبتني الله سبحانه وتعالى أعاني على إني أصبر وأثبت تبون تثبتون ترى الدعاء الدعاء الله يقول حق نبيه اللي ذكرها الآية شيخ لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا يعني من اللي ثبت محمد صلى الله عليه وسلم الله لا تقولون أنا بشطارتي راح أثبت أنا ما راح أفضرني فتنة منو قال منو قال لك وقت الصجية الطيح إذا ندعو ربك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دائما نقولها إبراهيم الخليل اللي كسر الأصنام ش قال قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا رب لا تخليني يوم من الأيام أعبد هذه الأصنام لا تقول أنا والله شاطر وما حد راح يقدر علي لا دعاء ادعي ربك بالسجود ادعي ربك بالسجود يقول يا رب ثبتني شايفين شايفينش قاعد يصير حولنا شايفين الناس قاعد تتساقط شايفين الزبد قاعد يذهب جفاء واللي ينفع الناس قلح ويأتي على الناس زمان قابض على دينه كالقابض على الجمر من يتحمل يمسك جمر من يتحمل ترى اللي ثابت على دينه يمكن هذا زماننا الله أعلم القابض على دينك القابض على الجمر فتنة في البيت فتنة في الشارع فتنة في الكلية فتنة أمام التلفاز فتنة في الهاتف النقال فتنة على كل مكان وين ما تروح انت رايح المسجد فتنة تمشي بالسيارة الباص حاطين صور فتنة عيب والله ما عندهم حية شفتوا الحية ذرة ما عندهم حاطين صور ما يقصدون العطر ولا يقصدون الحذاء ولا يقصدون الذهب يقصدون الجنس لأنهم فجرة لأنهم والعياذ بالله قلوبهم خاوية حية ما في تبعون تسوون دعاية ليش المرأة العارية هذه يدرون يتصيدون الشباب فيها يدرون يضيعون دين الناس فيها فيه رسالتين رسالة ليهدم الدين والأخلاق وبعدين لترويج هذه البضائع يا أخي الكريم الفتن في كل مكان لكن اللي يعود نفسه يغض البصر يكره هذه الذنوب والمعاصي كل ما شاف استغفر الله أعوذ بالله وأيما قلب أنكرها كل ما شاف فتنة أنكر وأنكر وأنكر شي صير نكت على قلبه نكت بيضاء بيضاء بيضاء بيضاء واللي يشربها يستانس نكت في قلبه نكت سوداء تصير قلوب البشر قلبين قلب أبيض كالصفى لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والله لو تقطونه بين الممسات العاهرات ما يتأثر قلب مؤمن والله لو يغرون بكل الفلوس علشان يظل ما تقدرون عليه هذا قلب مؤمن لا تضره فترة ما دامت السماوات والأرض والقلب الثاني لو في المسجد مفتون لو في الحرم شفتوا الحرم والله لو بالحرم عينه تزغ حج حج ما يخاف الله بالحج وقاعد يطالع البنات ويلحقهم لأن قلبه أسود مرباد كالكوزي مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إخواني أخواتي علموا عيالكم خلوا القرآن يدخل في قلبهم علموهم على مراقبة الله يا ولدي يا بنتي ترى أنا مو على طول عمامك ومعاك لكن راقب رب العالمين ترى الله يشوفك ترى رب العالمين يسمعك علموا عيالكم على هذا وعلموا نفسكم الصحبة الصالحة دعاء القرآن الأذكار استغفار هذه كلها تثبت الإنسان على دينه. Hennerrax راح نختم mert شاء الله مع الشيخين بس قبل a في عدد من esileli ودي l-esileli اللي gyumur. الجمهور احب vienn, jenn, في l في l-esbúj, المقبل esbúj شاء الله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 تواصلنا بفضل عز ججل مع أكثر من مئة مدرسة في هذه الحملة حتى هذه اللحظة ومن يريد أن نتواصل مع الأرقام موجودة في القصص موزعينها أنه موجود المقر بإمكانكم أن تتواصلون في الفترة الصباحية سؤال أيضا دكتور ودنا جاوب عليه اللي هو قضية نريد طريق التوبة أرجوك أنا بحاجة إليها و... <تصفيق> أيضا أيضا هذه ربما نفس القريب من الجواب تقول أنا تائبة جديدة ها تعب مرة مُنكرًا تتكلم لا. عن البنات اللي يحطون بعض الأشياء على روسهم التوبة كلنا نحتاجها وعلى مدار الساعة نحتاجها نحتاج توبة من تقصير في العبادات ونحتاج توبة من الوقوع في المخالفات نوعين هذين من التوبة فيه توبة من الأقوال العملية، فيه توبة من من اللسان، من البصر، من الأذن، من القلب، من أمور كثيرة حتى التحدي الأكبر النية كلنا يحتاج إلى جدد نفسه توبة عودة إلى غسل الإنسان نفسه روحا وبدنا مما علق به من أوضار الآثام المتعددة على مدار الساعة نحن بشر نحن ضعاف ورب العالمين يعرف ضعفنا الآية اللي قرأها الشيخ أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لحظوا وهي جاية في سورة البروج اللي يعني أهلكوا الناس ورموهم في النار فالله سبحانه وتعالى يضع استثناء ثم لم يتوبوا يعني لو تابوا هؤلاء الذين قتلوا وأجرموا تقبل توبتهم نعم لأن هذا رب العالمين والعبادة الذين استشهدوا وذاقوا العذاب لهم من الله العطاء والفضل والمكاسب لكن ما حد يسكر باب التوبة يا جماعة الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح باب التوبة 24 ساعة بس نقطة من النقاط التي نحب أن نوضحها قضية الإيمان والضمير الضمير موجود عند كثير من الناس لكن الضمير يدعو الإنسان إلى أن يندم على ما وقع منه لكن لا يرجعه إلى حقيقة العمل الصالح والتخلص من الضعف أو الرذيلة التي تعلق بها أو استبدت به نبي نبيل يا جماعة هو اللي يخلعنا حتى لو كان الإنسان القصص اللي جابها الشيخ نبيل ترونها في الواقع كثير وفي التاريخ أيضا في كتاب الفرج بعد الشدة للإمام التنوخي يقول جاءت امرأة إلى جارها تطلب منه معونة لأنها أم أيتام فقال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك قالت والله لا أفعل وذهبت ثم اضطرت في أيام وعادت فقالت خذ ما تشاء وأعطيني ما تعطيني فلما أراد أن يقع في الحرام وأن يرتكب الكبيرة النكراء قالت له غلق الأبواب قال أغلقتها قالت له غلق الأبواب قال قد أحكمت إغلاقها قالت ولكن بقي باب واحد لا تستطيع أن تغلقه قال أين هو؟ قالت إنه باب الله رب العالمين يقول الرجل فأخذتني رعده وبردت أعصابي فقلت لها قومي غفر الله لي ولكي وعطيتها من المال وعدت إلى ربي لحظة إشراق نحتاج فيها إلى إيمان لكن قلت لكم البيئة مغرقة بثقافة الاستهلاك والإلهاء والمتعة الآنية وتضخيم قطاع اللذة واعتبار الإنسان حيوان استهلاكي غريزي هذا يحتاج إلى تغيير البيئة حتى نتوب نحتاج إلى تغيير البيئة ونحتاج إلى كل ما يذكرنا بالمصير لا أننا بشر دنيويون ملتصقون بالأرض كأننا لا آخرة ولا حساب ولا بعد هذا المسير إلى مصير هل هو نجاح أو هو رسوب مر الإمام إبراهيم بن أدهم مر به رجل قال أين العمار يا شيخ قال سر أمامك جهة مدينة البصرة إذا ما أخطأتني الذاكرة والإمام إبراهيم ندهم من, من المتقدمين القرن الثالث الهجري يعني من الزهاد هذا جاي مسافر يسأل أبي العمار يا البنيان يا بالمدنية أين العمار يا شيخ قال سر أمامك ويرجل يمشي إبراهيم وياه وراحين بالطريق أين العمار يا شيخ ما وصلنا قال سر أمامك بعد شوي قدام حتى وصلوا إلى المقبرة قال أين العمار يا شيخ قال هو هذا هو العمار قال هنا الأموات قال قلت لك هذا هو العمار قال الرجل كيف قال لأن كل الذين في العمار سيأتون ويعمرون هنا وليس أحد من الذين هنا سيعود إلى العمار نحتاج أن نعمر بيوتنا ذواتنا أسرنا حياتنا بالعمل الصالح بالطاعة بالتوبة بالمغفرة بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى بتغيير السلوك السلبي إلى السلوك الإيجابي. الآن الآن مثل ما يقولون في الدعاء والإعلان. الآن اتصل وخذ بضاعتك. الآن تعالنا إلى معرض ال نقول الآن قل لا إله الله محمد رسول الله. الآن كما قال عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يخلق يصير عتيج مثل الثوب كما يخلق الثوب في جوف أحدكم. فجدد فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم نحن هنا تجديد العهد مع الله تجديد الإيمان عزم على التخلي عن السلبيات العودة إلى الإيجابيات تجديد الذات مع الله سبحانه وتعالى في محاولة للثبات على القيم للثبات على القيم للثبات على القيم, القيم. أنا أكتفي بهذا القدر وأجل من الشيخ يعني أن... نشكر الدكتور محمد العوضي وكذلك نشكر الشيخ نبيل الآن يسمح لي الكريمين بأن أشكر أهالي الجهراء على تفاعلهم الطيب معنا في هذه الليلة وحرصهم هالحشود اللي ما شاء الله حضرت في هذه الليلة وإن شاء الله تتكرر مثل هذه اللقاءات الآن ودنا إن إن شاء الله نكرم ممثل منتجع سليل الأستاذ عبدالهادي الجعفري فليتفضل مشكورا